وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وذكرنا حديث ابن صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني والأخير في هذا الباب كنا شرحنا مثله قبل ذلك نختم به الباب على أي حال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحسي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه المخير حديث عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوب بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحسي في ثوبه فناداه ربه سبحانه وتعالى يا أيوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك أنا وتعالى خر عليه وهو يغتسل عريانا خر عليه يعني سقط عليه من السماء جراد من ذهب ذهب على هيئة الجراد من حيث شكله مش حيث شكل الذهب الذهب شكله شكل الجراد من حيث الشكل ومن حيث الكسرة الجراد عندما ينزل يكون كثيرا فأخذ يحسي يحسي يعني يلم الجراد يرفع الجراد في يديه ويلقيه في ثوبه لهجره في يعني يرفعه فتحه كذا وياخذ في حجره ويضع في هجره عليه السلام ونزول ذلك عليه عجزة الله عليه وعلى نبينا صل الله عليه وعليه الصلاة والسلام والحديث يناسب ترجمة الباب عنوان الباب يعني ترجمة الباب وهو معنى عنوان الباب عنوان الباب يقول وإيه والاستكثار مما يتبرك به أن المر استكسروا مما يكون سبباً للبركة أو هو بركة هو نفسه بركة أنه إيه؟ سيدنا أيوب قال لغنى لي عن بركتك من هذا فضل من الله سماه بركة وبقى الحديث الحس على التز... إيه؟ التماس على التماس ما يزداد الإنسان به بركة وفضلة ويقول الشيخ جواز جميع المال من أجل أن ينتفع به المرض أو أن ينفع به بس على هذه الهيئه التي ذكرها <تصفيق> الهيئه التي تأتي من الله تعالى ليس هو اخرته أخرته يعني عشرين جمعنا والحث على طلب العطاء من الله تعالى والاستغناء بالله تعالى في طلب مثل ذلك دائما نشوف في الحديث إن شاء الله تعالى والشعور بالحاجة إليه سبحانه وتعالى مهما حصل المرض أنه محتاج إلى ربه في كل وقت وحين في كل أموره صغيرة كبيرة في الدنيا والآخرة لا يخرج أبدا عن احتياجه لله تعالى في كل الأمور يوم أن يخرج عن احتياجه هذه مصيبة كبيرة يوم أن يظن أنه غير محتاج لله هذه مصيبة مصيبة يعني العلماء يصلون بها إلى حد الكفر وأخر الكلام جواز الاختصاص عريانا إن كان في خلوة لا يراه أحد أو كان قادرا على التسطر والتسطر أفضل كلام لغة وفوائد الحديث كما ذكرها بعض أهل العلم عن الكلام الأولي وعن أبي رضي الله عنه قال عن نبيه قال صلى الله عليه وسلم وهي سؤالنا الدائم في مثل هذه الحكايات أو القصص لماذا قال ابو هريره هذا الكلام قال لهم كده هم, هم عادين يلا نقول قصه ايوب مثلا يلا نقول قصه ايوب هيا نذكر قصه ايوب عندما نزل عليه جراد الذهب حتى لو قال ذلك هذه القصه نزل عليه جراد الذهب ولمه وانتهت ماذا بعد صحيح طيب لماذا قال ذلك سيدنا ابو هريره ماذ الله عن قال ذلك لا شك أنه وجد أن الجالسين في حاجة مثلا إلى تقوية إيمانهم ويقينهم في رزق الله تعالى واحد واحد زي زي حالاتنا كذا يقولها يجي منين منين يعني رزق واحد واحد اثنين مش كذا والسماء لا تنتزعها ولا ولفظ هاي جي منين يعني انت بتقول في يعني سيما هتجيب دهب ولا تجيب فضة قال لهم أيها هتجيب دهب طالما تقدر تجيب دهب تجيب فضة كمان نجاب الذهب نعم صحيح نبقى هو هم لا شك انه ذكر لهم هذا الحال عشان كما ذكروا لهم ذكروا لأمثالنا اليوم الذين ينبغي ان يكون لهم يقين في الله تعالى وفي رزق الله تعالى بل وفي أعظم نما يتخيلون يعني لو قال لهم بينما أيه يمشي في الشارع مثلا فوقع على محفظة فيها مئة شناية يعني يمكن أن تصدق ليس كذلك إنما عندما يقول خر عليه جراد من ذهب فهذا الكلام الذي يستدعي اليقين والتوكل والايمان بقدره الله تعالى التي لا يحدها من من الثانية ان المرء المسكين الذي ينظر يمينا وشمالا لا يجد ما اكله او يتشكك في رزق الله وهو عنده مشكله في أن يصل إليه هذا الرزق وكيف ومتى ولا حول ولا قوه الا بالله يقول ان شاء الله ربنا يبعد ربنا سبحانه وتعالى لا يترك احدا الله تعالى خزائنه مفتوحه الله تعالى يعطي بغير حساب يقول لك منين بس فين هو طيب نحن عادينا هو لشفنا اي حاجه جاء سيدنا بريره يقول لهم لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عشر نفس القصه قال النبي صلى الله عليه وسلم جالس هكذا وقال لهم سده أيوب نزل عليه جراد من السماء أيها الصحابة المكرمون لا وإنما قال لهم ذلك نبي صلى الله عليه وسلم كذلك لهذا الحال أن يزيد يقينهم وتوكلهم على الله تعالى وثقتهم في رزق الله تعالى وأن ما عند الله واصل إليهم وأن بركة الله تعالى وفضله لا يحده حد يعني انت تيجي تقول يا يعني ممكن بقى ربنا وانا قاعد كده وانا بتاع ربنا بقى والشغل في الذكر والصلاة والعبادة يوم ربنا سبحانه وتعالى وعند يقين في الله وكذا وكذا يوم ربنا يفتح لي باب رزق من عنده كده يقول لك ده فتح اكتر من كده انت طبعا على استحياء مش عايز تقولها لا تريد ان تقول يعني ممكن ينزل على شواج الذهب دهب كده بقى والحكاية تتفك وخلاص وانت مش عايز تقول كده مع انها يمكن قولها و وممكن أن تتحقق يعني أنت بتقول أقل من كده ومتشكك في أن يتحقق فاهم أنت تقول أقل من ذلك يعني لا تطلب من الله جراد الذهب ولكن تطلب منه أقل من ذلك وأنت متشكك في أن يحققها صحيح يبقى هذا يرفع اليقين والإيمان في قدرة الله وفي رزق الله وفي عطاء الله وفي بركة الله ليس في, في كل شيء واحد بيقول لي ما عنديش وقت اعمل بقى حاجة في الاخر ما ربنا قادر على بركه في الوقت ولا لا يقول لك انا ضعيف والصحه والهمه لا تستطيع الله تعالى يمكن ان يقويه وان يعطيه وان ينفخ في صورته نعم كانه يقول يمكنك ان تستغني بالله تعالى في كل احوالك في المال إذا كان هو ينزل جره ذهب مش عارف يديك شويه صحه ولا شويه وقت يعطيك شيئا من الوقت وشيئا من الصحة وشيئا من الجهد وشيئا من المال وشيئا من البركة في الأهل والولد أستطيع طيب الغلط أين هو الغلط أين الخطأ فيما نحن فيه في اليقين والتوكل والثقة فيما عند الله تعالى هذه الثقة المهزوزة في قدرة الله وقوته قال لا أنه يسعى سلام سدهوها طب اسمع بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، مش عارف طبعاً أنا يغتسل عريانا ليش يعني عريانا؟ النبي رسول الله مش عارف صراحة يعني. يعني كنا نقول بينما يا أيوب يغتسله، لما قال عريانا، لعله كان يقول إن أيوب كان يغتسله في مكان هذا المكان لا يرى فيه أحد، ولكنه مكان مكشوف. يعني يمكن أن ينزل من السماء فيه الجدرات. مش في الحمام جوه ينزل الجراد من فوق الزاء وان كان يمكن قادر على ذلك سبحانه وتعالى انما تصوير المسألة عندما قال عريانا كانه ذهب إلى مكان يشتره عن الناس ولكنه كما كان النبي والصحابه في المدينة وفي مكه عندما كان يذهب إلى الخلاء يتوارى فقط من القوم الغائط لم يكن بيوتن كهذه البيوت الآن كنوف كهذه الكنوف الحمامات يعني وإنما كان يذهب حتى يتوارى عن أعين الناس ويغتسل صلى الله عليه وسلم أو يقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي إذن هو كان في الخلاء لدليل بدليل أنه توارى عن الناس واستتر عنهم وهو يغتسل ولا يراه أحد ونزل عليه في هذا الخلاء الذهب بن السماء صحيح يبا هذه معنى كن متعريانا هنا لأنه لأ كأنه يفهمهم هم شيئا يعرفونه هم يخاطبهم بما يعرفون أنه اغتسل كارتسالكم الذي تغتسلون يذهب أحدكم إلى الخلاء يتورى من الناس في الخلاء في الصحراء هذه التي تنتد أمام اعينكم ويقضي حاجته وهو يقضي حاجته وهو يغتسل عريانا اذا يعني هو في هذه الصحراء التي تشتد فيها نزل عليه الجباد من السماء الصحابه طبعا هيبصوا كده ويسكتوا زينا كده يا جرد نزل ده هيقولوا كده صح والله اسكتوا بس كده شغلوا على الرسول الرسول <تصفيق> يقول لك نعم. يا هتلاقي واحد يقول إيه جراد ذهب يا رسول الله نزل على إيه؟ يقول أنا. يقول لك أن يمكن أن ينزل علينا كذلك كجراد ذهب. كنا. صحيح؟ ممكن كده ولا مش ممكن؟ ممكن لا شك أن هذا مجال السؤال. أنت لما يقول لك أنا شيئا غريبا تقول يا هذا حدث؟ يعني يمكن أن يحدث أن ينزل هذا الجراد وكذا. كنا. ويقول نعم ديفا. حتى يرفع ثقة هذا الشخص الذي يسأل متعجبا أو يسأل مستغربا هذا الأمر يحدث؟ قال نعم يحدث هو لا يحتاج إلى أن يقول له النبي يحدث يحدث ولكن هو الاتمئنان قلبي الذي كثيرا قال إبراهيم ربي أرين كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى يعني السؤال المنطقي اللي هو التلقائي كما يقولون تلقى أي يقول يا نزل من السماء جرى الذهب يقول نعم يا رب ارزقنا يقول لك يا رب ارزقنا لأخوة طوال أسار قال وجعل النبي يوصف حالة سيدنا أيوب عليه السلام علي, على نبينا عليه الصلاة والسلام فجعل أيوب يحسي في سومه في كلام هنا يعني متضمن للقصة أو لا ممكن يبقى في كلام امم ممكن ايه هو هو جاء لي ايوب يحثي في سوء مش كده في حاجة هنا كلام مضمن هنا ولكن ليس مذكورا يعني انت هنقول بقى اهو انت جالس هكذا ونزل عليك شيء من السماء هتقول يا يا رد ذهب هتقول كده سوف تقول ذلك ولا هتمسك اللي نزل وإذا لحوله القتل إذا دهب دهب ده ده جد يعني سوف تتأمل إذا نزل أولا وتسائل نفسك وتطمئن انه فعلا هذا جراد ذهب ولا هذا شيء ولا انت عينك مش شايفة يقول لك يا أنا مش شايف ولا مش شايف بالي صحيح ومعنين هيبصي لأيه جراد دهب يتاكد كده يا ده جراد ذهب بجد لم يلم يعني ده المنطق بعد ان يتاكد وبعد ان يعرف جيدا انه ليس نايم وهذا ليس حلم من الاحلام التي يحلمها المرض حين يقول نعم نزيب بركه الله قد نزلت فجعل ليحكي يلم و يرمي ويرمي يجمع ويرمي في سوق يجمع ويرمي في سوق طبعا هو ما كانش له للصوت طبعا انا قلتها كده بس عشان انما هو ايه كان يغتسل عريان أول ما نزل جرد الدهب بقى سيدنا أيوب كم الغسل وسبه بالمنطق قال لسأصبر عليها شوية لما اغتسل <تصفيق> ولدي بركه ربنا قد أتت عليه فأخذ يجمع في, في الثوب اللي هو ألعب خلع ثوبه إلى جواره وهو يغتسل فأخذ يحسي في ثوبه يعني يلم ويرمي في ثوبه يلم ويرمي في الثوب وبعد ما يلمه بقى وينتهي الغسل مش هايضيع بقى يغتسل براحته حينها انت لو لقيت شويه فلوس في الارض وانت بتغتسل هاتسيب <تصفيق> اول غسل وتذهب لهذه الفلوس مثلا او شيء حتيتين ذهب مثلا ولا شيء وهذا الذي حدث انه شك ترك الغسل عندما هبط عليه الجراج اخذ عينه في الجراج ويلقي في سوره الذي خلعه كي يغتسل الله تعالى نظر إليه وهذا هو السبب أنه يترك الغسل أعاد فكان السؤال من الله تعالى ماذا تفعل ألم أغنيك عن ذلك مش أنا أغنيتك عن كده ألم أكن أغنيتك عما عم ترى سواء في جمع المال أو في المال النازل عليه ألم أغنيك ألم أكن أغنيتك عما عم ترى فالنا دلت قل ألم أكن دي جوابها ولم أكن أغنيتك قال بل المسيح رحمه ربنا وبركه ربنا وفضله نزل علي أسيب وامشي أتركه وادعوه وانصرف ولا هذه البركة التي يدعي أن يحصل المرء منها ما يستطيع تحصيل يستطيع تحصيله أو أن يستكثر من هذه البركة ما أمكن بركة قريبة عهد من الله تعالى معجزة له عليه السلام لم أكن أغنيتك قال نعم وهذه التي ذكرها العلماء هنا لم أكن أغنيتك عما ترى قال بلا. ولكن بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ليس بي لي أي غنى عندما أرى بركه من بركاتك يا الله لا أكون إلا فقيرا لها مفتقرا إلى أخذها وجمعها استزادة من بركة الله تعالى وفضله جل وعلا ليكون ذلك على هذا المعنى من محبته لربه من شكره لربه من تقديره لما اعتنى الله تعالى لعنايات الله تعالى به لما يجريه له ربه سبحانه وتعالى من المعجزات وخرق العادات في مثل هذا الحال أو بهذا الشكل كل ذلك يقول لا غنى لي عن بركتك حتى يتعلم المرء هذا الحال أن يتعلم أنه لا غنى له عن بركة الله أبدا وأنه مهما كان هو يطلب بركة الله ولا يطلب البركة إلا من الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلوموا إلى الوضوء إنما البركة من الله فاجتمع على هذا القدح الصغير كما ذكرنا في تأييدات الإلهية ثلاثمائة يشربون ويتوضؤون يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث فكنت أحسو وأشرب, وأشرب لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البركة من الله في هذا الماء المبارك فهذا الذي يتعلمه المؤمنون الثقه فيما عند الله ان ضاقت عليه يعلم أن السماء تمطر الذهب والفضه وانه لا يستغني طرفه عين عن بركه الله تعالى وفضله وانه يستزيد من هذه البركه ترى هذه البركه التي يتكلم عليها الله تبارك وتعالى أو يتكلم عليها ايوب عليه السلام مع الله تعالى ترى هذه البركة التي جمعها أو التي نزلت عليه هذه البركة التي يبينها الله تبارك تعالى يجمعها ايوب عليه السلام لينفقها فيما يغضب الله تعالى أو فيما لا يعود عليه بنفع في اخرته حد يتخيل ان ربنا ينزيله جراد ومعجزة ثم هو ينفقه فيما لا يعود عليه بالخير والنافع في اخرته هذا المعنى بالأخير أنه إنما يعلم الله تعالى أن أيوب عندما ينزل الله تبارك تعالى عليه ذلك كله إنما هو يصرفه في مرضات الله تعالى لكي تكون نيه المرض حينئذ إذا استزاد من بركات الله تعالى أن تكون نيته أن يصرف كل ذلك في مرضات الله لا تكون بركة الله نازلة عليه ثم يأخذ شيئا منها لخير مرضاته أبدا سبحانه وتعالى لا يأخذ شيئا من هذه البركة لا يكون في مرضات الله وفي محاب الله سبحانه وتعالى أشكركم وأحيكم ومزاكم وأخيركم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك المجيد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم عدمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين أمينا قال اللهم اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواج الامه المؤمنين ازريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد